هو الذي أَنزَلَ من السماء مَاءً لكم منه شراب مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَمِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشأمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضله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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبل فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون.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 وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون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 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين لن ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سُجَّدَ لله وهم داخرون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 وقال الله لا تتخذوا إلى هير اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا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 تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ابْتَشَرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبار بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب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 فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسقهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم باسكم كذلك يوتين نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهداه ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاندتم ولا تنظرون وَنُقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أن كاثن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمَةً وَاحِدَةً وَلَكِيْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ولا تسألوا مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا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 فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن لَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِشِرْكٍ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بدلنا آيَةً كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون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 وَإِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ هُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّونَ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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا Vaskurunia metalloin kun tuum iä uta budun. Inna mehä, mehä, mehä, mehä, mehä, mehä, mehä, mehä, mehä,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 متن قانت لله حنيفه ولم يقم من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه واهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا